ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتدنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً, لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه